حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا قالت زملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت زملة فَمَن لَّيَطْ مِنَّتِ قُلَلَ الْمَالِ وَجُنُود